شبكة مزامير آل داود تقدم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنهم يأموي الفحشاء والمنكر، ولولا بقل الله عليكم ورحمته ما تكمنون. ولكن الله يتكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتره من قبل منكم والسعب أن يرثوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليحفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله هو الرحيم ان الذين يظلمون المحصنات الغافلات المؤمنات يظلمون بالدنيا والاخره ليعنوا بالدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنة وأيديهم وأوّجروهم بما كانوا يعملون يوم أيدي يوفيهم الله ذنوب الحق ويعلم ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبثين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسون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 قل للمؤمنات يقصبنا للأبصارهن ويحصبن جبن ولا يبدين زينة من إلا ما ظهر منها وليضربن لخمرهن على شيوهن ولا يبدين زينة من إلا لبعونهن أو آباءهن أبناءه، أو أبنائه، أو عونتِه، أو إخوانه، أو بني إخوانه، أو بني أخواته، أو نسائهم أو ما ملكت أيمانه، أو التابعين غيره، أو التابعين غيرهم أو التابعين غيره أو نسأو أو ما ملكت الثيمان أو التابعين غير للرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يفرذن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من ذنده. واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله لهم قبله والله واسع عليم لا الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يجتغون الكتاب مما ملكت أيمانهم فكاتبوهم, فكاتبوهم إن علمتم به غيرا وآتوهم مما لله الذي آتا لا يكرهون فليأتكم على الضعائِن أَوَدَنَتْ حَصُولًا إِنْ أَوَدَنَتْ حَصُولًا لِتَلَتَّهُ عَرَبُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلهم و مثلا من الذين خلو من قبلهم و للمتقين. الله هو السماوات والأرض. ما ألوهيك بأشكال فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب. تُرْيِي يَوْمَ حَدُن شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ زَيْتُونَتُهَا زَيْتُونَةٌ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ مَنَارًا تَنْسُجُنَا نُورًا يسبح له فينا بالقدوم والاصوات الجال مجال لا تنهيه التجاره ولا بيع عز ذكر الله واقام الصلاه واقام الصلاه واقام الصلاه اذا كان يخافون يومه تتقلب فيه القلوب والالام يجزيهم الله أحسن عمل ويزيدهم من قبل والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفوا أعمالهم كثرة ثقتي يحسبهم ثمنها. جَدَّ اللهُ عِنْدًا فَوَفَّقَ حِسَابًا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلَمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا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 ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله مركابا فترى الوجق يخرج من خلاله وينزل من السماء من يذهب إلى الأدصال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعنة لأولي الأدصال والله خلف كل داء. إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وفي الرسول وأضعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك ذي المؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا ذريهم منهم محرغون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليه مدعبين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيي الله عليهم ورسولهم جاءته قانون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأنا اللهم صديق بما تعملون، والأطيع الله وأطيع وسول، فإن تولوا فإنما عليم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وإن تطيعون تهتدون، وإن تطيعون تهتدون، وما على وسول إلا الملاذ. بعد الله الذين آمنوا منهم وعمر الصالحات لا يستقلفنهم في الأرض لا يستقلفنهم في الأرض كما استقلف الذين من قبلهم ولا يمكن أن لهم دينهم الذي تضادهم ولا يبدلنهم من بعد عبدهم أن يعبدون لا يشركون شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسدن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبث المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانهم والذين لم يبلغوا الحلم منكم تماوات من قبل صلاة الفجر وحين تقعون ثيابكم من الضياع ومن بعد صلاة العشاء سنة عروت لكم.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 كذلك يبدل الله لكم آياته واله عليم حكيم والقواعد من النساء إلا ذي لا يوجون نكاحهم فليس عليهم نجنا فليس عليهم نجنا هؤلاء يغضن آبهن ويوم تبرجات بذينا ويوم تبرجات بذينا يستعفئن خير لهم والضه سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأحرج حرج ولا على المليق حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت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 من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات أعلكم تعقلون إننا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يتابوا حتى يتأذرون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شدت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء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 ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئون بما عملوا والله بكل شيء عليم